والذين آ م ن و ا واتبعتهم ذريتهم ب إ ي م ا ن الحقنا بهم ذرياتهم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 موسوعه النابلسي للعلوم ا الاسلاميه بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون